قال وعليك بالعلانيه واياك والسر وعليك بالعلانيه واياك والسر ووصف صلى الله عليه وسلم اصحاب الحق الناجين في اخر الزمان قال على الحق ظاهرين الى يوم القيامه على الحق لا تزال طائفه من امتي على الحق ظاهرين وانتبه لهذا الوصف العجيب على الحق ثم ظهور ولذلك قال عمر بن عبد العزيز اذا رايت قوما يتناجون في دينهم بشيء دون العامه فاعلم انهم على تاسيس ضلال يعني في المجالس الخاصه غير في المجالس العامه غير هذا علامه ضلال وانحراف الفكر والمنهج وفي روايه من تج قوم في دينهم دون جماعتهم الا كانوا على تاسيس ضلاله وهذا الاثر صحيح وهو منهج يسير عليه اهل السنه والجماعه فالسريه في الحقيقه فخ يصيبه الشيطان يصطاد به الضعفاء ويغطي به اهل الضلال ضلالهم والا لو كان الذي عندهم حق لما احتاجوا الى التخفي فلا يستخفي الا صاحب الباطن لا يريد انكشاف حاله لكل احد اما صاحب الحق فيريد من كل الناس ان يعرف حقه فينشره علانيه حتى في العلم قال البخاري في الصحيح باب كيف يقبض العلم باب كيف يقبض العلم قال وكتب عمر بن عبد العزيز الى ابي بكر بن حزم انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه فاني خفت دروس العلم وذهاب العلماء ولا تقبل الا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ولتفشوا العلم ولتفشوا العلم والتجلس حتى يعلم من لا يعلم فان العلم لا يهلك حتى يكون سرا فان العلم لا يهلك حتى يكون سرا والواقع ان اهل التجمعات السريه انما يتناجون في السر للتامر ويقرؤون كتبا لا يحسن عرضها على العامة انما كتب فكريه حركيه قد تكون مشحونه بالضلال والتكفير والانحراف واهل السر واصل السريه ابتدى من جماعه مسجد ذرار وسترت بستار الدين وكان اصحابه يحلفون الايمان المغلظه ولا يحلفن ان اردنا الا الحسن والله يشهد انهم لكاذبون كتب عبد الملك ابن مروان الى الحجاج بالعراق ان صف لي الفتنه كاني اراها راي العين فقال وقد كتب له لو كنت شاعرا لو وصفتها لك في شعري ولكني اصفها لك بما بلغ علمي ورائي الفتنه تلقح بالنجوى وتنتج بالشكوى يعني الفتنه وقودها تناجي سر ثم تلق تنتج وتشعل نارها بالشكوى يشتكون الحقوق والنقص ويذكرون عيوب معاييب الولات ويطعنون فيهم بامور الدنيا وذلك رفعوا شعار الحريه وشعار الحقوق وقد تستار بستار الدين كما قال ابن سبأ لأتباعه قال اظهروا ابداوا بالطعن على الولاه يعني ليس على الخليفه عثمان انما على ولاته واذكر عيوبه واظهر الامر بالمعروف والنهي عن المنكر تستميل الناس ثم بعثوا ب 600 رجل لمناصحه عثمان والحقيقه ان المناصحه تكون بكم شخص واحد ولكن ليظهر المظلوميه وكثره المشتكين والمتضررين ويهول من الامر ويغرر العامه ولذلك قال ابن ابي عاصم في كتابه المذكر والتذكير قال الامام اذا بلغه ان قوما يجتمعون على امر يخافوا ان يحدث عن اجتماعهم ما يكون فيه فساد ان يتقدم اليهم ويعيدهم في ذلك وعيدا يرهبون به فالدعوه المكيه لم تكن سريه ولذلك في مسند الامام احمد وهو في السلسله الصحيحه ايضا عن جابر قال مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكه 10 سنين يتبع الناس في منازلهم بعقاظ ومجنح وفي المواسم بمنن يقول من يؤويني من ينصرني حتى ابلغ لساره ربي وله الجنه وهدفه ان الناس علقون بالاخره في الدعوه الى الله لا يعلقون بالدنيا والمناصب قال ما كثر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكه 10 سنين هذه الدعوه المكيه لك بعض الناس يقول نحن في عهد المكي عهد السريه يتكاتمون هذا خطا مكث بمكه 10 سنين يتبع الناس في منازلهم بعكار ومجنن وفي المواسم بمنا يقول من يؤوي لي من ينصرني حتى ابلغ رساله ربي وله الجنه حتى ان الرجل لا يخرج من اليمن او من مصر وفي روايه من مضر قال فيئاته قومه فيقولون احذر غلام قريش لا يفتنك ويمشي بين رحالهم وهم يشيرون اليه بالاصابع